يسأل أي يوم القياام فإذا بقَ البصد وخسَفَ القنض وَجعَ الشمسول القنر يقول الإِنس يومائذٍ أين المثض يقول الإِن سان يومائذٍ أين المثر كَلّ لا وظَض إ ركَ يومائذ مستقط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 تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي كلا اذا بلغت التراقي كلا اذا بلغت التراقي وقيل من رق وقيل من راق وبن 129. إذا بَلَغَتِ التراقي وقيل من أراق 120. وظن أنه الفراق 121. والتفت الساق بالساق 122. إلى ربك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 وانثفت الساق من ساق ربك يوم اذن المساء الى ربك يوم إلى ربك يوم اذن, ربك يوم إذن فلا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 118. أحب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من ملينا ثم كان علقة خلق فصوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى